تزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما وكان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما ومن المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم